أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلِ الَّذِينَ يَقْتَالُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ قَوَّالًا أَثِيمًا يَسْتَصْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْصِنُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ لَعَلِيمٌ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 ومن يكسب خطيئه اته او اثم ثم يرمي به بريئا فقد احتمل ثم يرمي به ذريئا فقد احتمل بهتالا واثما مبيلا ولولا فضل الله عليك لرحمتهم لما قارفه منهم اي إلا أنفسهم ولا يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما